بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاننا في الدرس الليله الماضيه لم نتكلم على الموضوع المهم وهو الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام تكلمنا فيه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتكلمنا على إقام الصلاة قبل الليلة الماضية وذكرنا أن بعض الناس يتهاون في الصلاه ويعتني بما هو دونها في الفضيله حتى ان من الناس من لا يصلي ابدا ويذهب يصوم ويتصدق ويحج ويفعل كثيرا من العبادات التي هي دون الصلاه بكثير وذكرنا ان من لا يصلي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة أي أنه يلتحق الكفار بفرعون وهامان وقارون وعبي بن خلف وغيرهم من أئمة الكفر والعياذ بالله وذكرنا أنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وذكرنا أنه قد نقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر وممن نقلهم عبد الله ابن شقيق أحد التابعين ونقله من الأئمة إسحاق بن راهويه وبعد هذه الأدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ونزيد قليلا الرابع وهو النظر الصحيح فإن أي إنسان يكون قد عرف شأن الصلاة وعظمها عند الله عز وجل وأن الله تعالى فرضها على وجه لم يفرغ عليه شيئا من العبادات وعلم ما في إقامتها من الفضل والثواب وما في اضاعتها من العقوبة والنكال لا يمكن أبداً أن يتركها وفي قلبه شيء من الإيمان أبداً لأن الإيمان ليس هو مجرد أن يعترف الإنسان بالله عز وجل أو برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الاعتراف بالرب وبجسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع من المشركين ولكن الإيمان هو الإقرار مع القبول والإذعان فإذا قلت ما الذي يترتب على القول بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة الجواب: يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخوية أرجو الانتباه لأنني سوف أعيد السؤال عليها الأحكام الدنيوية أولا أنه يكون من المرتدين. عن الإسلام الذي يدعى إلى الإسلام فإن عاد وإلا وجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا حكم ما, هو ما هذا الحكم أن يدعى أن يكون مرتدا فيدعى إلى إقامة الصلاة فإن لم يفعل قتل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 ولا هم يحلون لهم ثالثا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلي فإن النكاح ينفسد وتكون المرأة حراما عليه ويكون منها بمنزلة الأجنبي ما لم يعث إلى الإسلام ويصلي وهذا يعبر يعبر عنه الفقهاء في باب نكاح الكفار بما إذا ارتدى الزوجان أو أحدهما فإنه إذا ارتدى أحد الزوجين انفتق نكاحه ويحتاج إلى طلاق أو لا يحتاج لا يحتاج إلى طلاق مجرد ما يأكل الصلاة تنفصل منه الزوجة إلا إذا عاد وصلى ودخل في الإثام الذي خرج منه فحينئذ تعود زوجته إليه نعم لا يعاد العقد لأنه عقد له وهو يصلي بخلاف الذي عقد له وهو لا يصلي فإن العقد من أصله غير صحيح وإذا صار يصلي يعاد العقد رابعا أنه إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويحرم أن يدعو له أحد بأن يرحمه الله لا يجوز لأحد أن يدعو الله له بالرحمة وأين يكون يخذ به إلى مكان من الأرض ويحفر له حفره ويرمس فيها لئلا يتادى الناس برائحته او اهله بمشاهدته لانه لا حرمه له قال الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله اذن العله بترك الصلاه عليهم هو أو هي الكفر طيب لماذا لا ندعو له بالرحمة لأن دعاءنا له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء وقد قال الله تعالى أدعو ربكم تضرع وخفر إنه لا يحب المعتدين وكان الدعاء له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء لأنه ليس أهل للرحمة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 يعني لو ذبح هذا الذي لا يصلي حرم علينا أن نأكل ذبيحة ولو ذبح يهودي أو نصراني حل لنا أن نأكل ذبيحة شوف الأمر لو جاء يهودي أو نصراني وذبح شاثا مثلا أكلناها ولو ذبحها من لا يصلي حرم علينا ان ناكلها ولو سمى ولو تمى ولو قطع الوذجي ولو انهر الدم لانه لا تباح الذبيحه الا اذا كان الذابح اهلا للذكات والاهل للذكات ثلاثه المسلم والثاني اليهودي والثالث النصراني هؤلاء الثلاثه تحل ذبيحتهم ومن عداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل ذبيحتهم طيب سابعا انه لو مات احد من اقاربه فانه لا يرثه من الذي لا يرثه هذا الذي لا يصلي فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي وترك هذا الميت أقول ألف مليون أو ما يوجد أحد يملك ألف مليون ها؟ طيب لنقل ألف مليون لك. ترك ألف مليون وكان الذي بعده من من, من اقاربه ابن ابنا لا يصلي وابن عم مسلم يصلي من الذي يرث هذه الملايين ابن العم والابن لا يرث وكذلك لو كان ابن الذي مات مات عن اب لا يصلي وعن عم يصلي من الذي يرثه عمهم الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا الحديث متفق عليه من حديث وسامة بن زيد رضي الله عنه بل هناك دليل في القرآن يشير إلى هذا قال نوح عليه الصلاة والسلام داعي ربه رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق فقال الله له إنه ليس من أهلك لأنه كان كافرا هذه ثمانية أحكام سبع أحكام الثامن أنه لا يكون وليا على أحد من بناته فلا يملك أن يزوج ابنته يعني لو أن رجلا له بنات وهو لا يصل فخطبهن أحد من الناس فإنه لا يعقد النكاح لهن لأنه لا ولاية لكافر على مصر وإنما يزوجهن أقرب الاولياء بعده مثلا امرأه لها اب لا يصلي وعم يصلي وخطبت هذه المرأة من الذي زوجها عمها لأنه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها طيب الحكم التاسع انه لا حضانة له على احد من اولاده لا حضانه له على احد من اولاد فلو, ك... فلو كان هذا الرجل الذي لا يصلي له اولاد وانفسخ دو... نكاحه من زوجته من الذي يحضن هؤلاء الاولاد الام او هذا الاب الام لانه لا حضنة ل... لكافر على مسلم هذه أحكام هذا الذي لا يصلي في الدنيا وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأن مما ذكرنا مثل وجوب هجره وأن لا يسلم عليه لأنه كافر وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه لتخلفهم عن قزوة تبوك وهذا العمل لا يؤدي إلى الكفر فكيف بمن كان كافرا أما أحكامه الاخرويه فإنه يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلق كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حشر مع هؤلاء الذين هم رؤوس الكفره فاين يكون مقر يوم قيامه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله فيا اخواني الامر شديد وعظيم وشان الصراط كبير جدا لو سالنا السائل اين ومتى وكيف فرضت الصلاه ثلاثة أسلحة. أين فردت صلاة؟ فردت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو في السماء السابعة. كيف فردت فردت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واصل يعني من الله إلى الرسول وفرضت على أنها خمسون صلاة في اليوم والليلة ولكن الله عز وجل خفت على عبادي فكانت خمسا بالفعل وخمسين في المزام بعد هذا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وإيقام الصلاة إيقام الصلاة هو أن يأتي بأن الإنسان مستقيمة على الوجه الذي جاءت به الشريعة ويدخل في ذلك أمور الأمر الأول أن يأتي بها في وقتها. الأمر الأول أن يأتي بها في وقتها. وأوقات الصلاة خمسة أشار الله إليها في القرآن اجمالا وجاءت فيها السنة تفصيلا أين الإشارة الإجمالية في القرآن في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر لدلوك الشمس أي لزوالها إلى غسق الليل أي إلى نصف الليل لأن تمام الغسق وهو الظلمة يكون متى في وسط الليل هذا هذا هذا الوقت من نصف النهار الى نصف الليل لا يخلو او لا تخلو لحظه من من وقت الصلاه وتفصيل ذلك جاءت به السنه وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر من هذا الوقت إلى استرار الشمس اختيارا وإلى الغروب اضطرارا ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرى الذي يعقب غروب الشمس التي تعقب غروب الشمس ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل انتهت الأوقات الأربعة المتصل بعضها ببعض الأول أحسن. الثاني أين عينة أو استقرار الشمس اختيارا طيب الوقت الثالث من غروب الشمس إلى مغيب الشفق بالعكس طيب الرابع إلى نصف اليد أحسن هذه الأوقات الأربع متصل بعضها ببعض وقد دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الثابت في صحيح مسلم اما الوقت الخامس فقال الله تعالى وقران الفجر فصله عما قبله وقران الفجر لان وقت الفجر منفصل عما قبله وعما بعد كيف ذلك من نصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة المفروضة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت في الفجر من طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا لصلاة مفروضة ومن ثم جاء القرآن مفردا لصلاة الفجر قال وقرآن الفجر لكن الله عز وجل عبر عن الفجر بقرآنه لأن القراءة تطول في صلاة الفجر وبهذا نعرف أن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة فلو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل هل تزمها صلاة العشاء؟ لا لأنها طهرت بعد الوقت كما أنها لو طهرت بعد طلوع الشمس لم تزمها صلاة الفجر لأنها طهرت بعد الوقت طيب هذه الأوقات الخمسه بارك الله فيكم لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيره الاحرام يعني كبر للصلاه قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت بعد تكفير تدخل مباشره هل تصح؟ لا تصح لأنه ابتدأها قبل الوقت طيب لو أن أحدا أخر الصلاة عن وقته بلا عذر شرعي هل تصح؟ لا فلو أن رجلا فعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجر فإن الصلاة لا تقبل منه طيب ماذا يتركها الآن نقول نعم يتركها لا يصلي لأنه لو صلى لم تنفعه ولكن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة والتوبة تجب ما قبلها وهذا أيها الاخوه كلامي هذا أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه ولا يشرع له قضاؤها لأنه لا فائده من القضاء هذا مبني على قاعدة مؤسسة على دليل أرجو انتباه جماعة لأنه أمر قد تستغربون <تصفيق> تاخير الصلاة عن وقتها بلا عذر محرم ولو صلىها لا تقبل إذن لا يقضيها لأنه لا فائدة من عمل لا يقبل قلت إن هذا الحكم مبني على قاعدة مؤسسة على تالي ما هي قاعدة كل عبادة موقتة إذا أخرجها إذا فعلها الإنسان في غير وقتها سواء قبله أو بعده فإنها لا تصح منه ولا تقبل لأن الله عز وجل قال اجعلها في هذا الوقت ما بين الوقتين أول الوقت وآخر اجعلها في فيها فإذا أخرجتها عن الوقت أو قدمتها عن الوقت فهل فعلت ما أمرت به الجواب لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا هو اختيار شيخ السام بن تيميه رحمه الله بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه وإن صلىها ألف مرة ولا يقضيه لأنه لا فائده من القضاء بخلاف من أخرها عن وقتها لعذر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في احد أسفاره فلم يستيقظ الا بعد ارتفاع الشمس صلى الفجر امر بلالا فادى ثم صليت النافله ثم صليت الفريضه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعه وصنع كما يصنع كل يوم جهر في القراءه حين قضاها مع انه قضاها في الضحى لانه انما يقضي شيئا فائتا فيقضيه على صفتهم طيب أرجو الانتباه الأوقات صارت خمسة أربعة منها متصل بعضها ببعض وواحد منفرد إذا, فع... إذا صلى الإنسان قبل الوقت لم تصح صلاته بعده بدون عذر لم تصح صلاته طيب هل يمكن ان تجعل هذه الاوقات الخمسه ثلاثه اوقات يمكن يمكن لا مهم القصص الجمع تلجمع قد يج قد يقول يجو... الانسان عذر يبيح له ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وحينئذ يكون وقت الظهر ووقت العصر وقتا واحدا ووقت المغرب ووقت العشاء وقتا واحدا ويبقى الثالث وقت الفجر ولهذا لا تجمع الفجر لا لما قبلها ولا لما بعدها طيب هل يمكن أن نجعل هذه الأوقات الخمسة وقتين وقتين طيب اللي يقول نعم ففضل وين آخره؟ آخره في العشاء نص الليل نص الليل ما يجوز يأخر لا يجوز يأخرها عن نص الليل طيب استري ي. يمكن ان نجعل الاوقات الخمسه وقتين نعم لا انتبهوا اصبروا عليه شوي على مذهب العمال مذهب العمال لانني سمعت ان بعض العمال يعمل ويشفك الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ينتهي من الشغل ثم يصلي الاربع جميعا ويصلي الفجر اذا قام من النوم لكن هذا المذهب مذهب باطل ما في شك ولهذا شرعا لا يمكن ان تكون الاوقات الا ثلاثه اوقات فقط او خمسة خمسه بدون سبب يبيح الجمع وثلاثه للسبب الذي يبيح الجمع واضح طيب. ومن اقامه الصلاة من اقامه الصلاة ان يقوم الانسان بما يجب لها من الطهارة دليل ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين فمن الكتاب اخ انت الدليل من الكتاب أنا أريد أن تنتبه بارك الله فيك طيب من الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صديدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع وقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الطهارة نوعان أصل وبدل فالأصل طهارة الماء والبدل طهارة التيمم وبين الله عز وجل أن طهارة الماء تنقسم إلى قسمين كبرى وصغرى أما طهارة التيمم فهي على صفة واحدة في الكبرى وفي الصغرى انتم ما الان طيب الطهارة الصغرى بالماء غسل اربعة او تطهير اربعة اعضا فقط هي الوجه واليدان والرأس والرجلان طيب الوجه حده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية وعرضا من الأذن إلى الأذن واليد حددها الله عز وجل فقال وأيديكم إلى المرافق فلمت إلى قال بعض العلماء إنها هنا بمعنى مع يعني أيديكم مع المرافق وقالوا ان الا تاتي في اللغة العربيه بمعنى مع مثل قوله تعالى ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم ولا شك ان المرفق داخل في الغسل كما بينت ذلك السنه فان ابا هريره رضي الله عنه توضا فغسل يديه حتى أشرع في العض وغسل رجليه حتى اشرع في الساق ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كذا طيب ايديكم إلى المرافل من أين يبتدي الغسل؟ أيديكم إلى المرافل من أين يبتدي الغسل؟ نعم؟ من أطراف الأصابع وهنا أقف بأنبه على مسألة يفعلها بعض الناس إذا جاء يصدر يده لا يصل الى الذراع خصوصا إذا جعلها تحت البزبوس فتجده يصل هذا إلى المرفق ويدع الكف وهذا خطأ عظيم لأنه إذا غسل الذراع فقط دون الكف فإنه لا يصدق عليه أنه غسل يده لن يقول أيديكم إلى المرأة امسحوا برؤوسكم المسح بالرأس يعم جميع الرأس ولا يمسح بعضه إلا إذا كان عليه عمامه فإنه يمسح العمامه وما خرج من الرأس وحينئذ يكون مسح على بعض الرأس مع العمام مع مسح العمام طيب امسحوا برؤوسكم نقول إنه لابد من أن يشمل المسح جميع لو مسح على الناصر فقط ما صح إلا إذا كان عليه عمام وانتقل من هذا إلى مدى غير بعيد وهو تقصير الرأس في العمر والحج هل يكون تقصير بعضه أو تقصير جميعه تقصير جميعه لا تقصير جميعه يعني أنه يقصر جميع الراس وأما ما يفعل بعض الناس تقليدا لبعض أهل العلم من قص ثلث شعرات أو ربع الراس أو ما أشبه ذلك فهذا قول ضعيف لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين فلابد بد أن يقصر الإنسان رأسه على وجه يتبين به أن الرأس قد قد قصر ومعلوم أن أن لو لو قصت له شعرات من جانب هل يتبين أن رأسه مقصر أبدا؟ ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه المساله التي اصبحت لعبا لأنه يأتي إليك يأتي صبي عند المروة نعم ومعه هذا النقص ويغلق الرأس أحيانا يقابلوننا في منتصف السعيد نعم قبل أن نصل إلى المروة وهذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الإنسان وأن يعرف أنه لا بد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس طيب المرأة من أسافر رأسها من كل ضعف طفيرة قدر أن ملع. طيب أرجو لكم إلى الكعبين أرجو لكم إلى الكعبين يعني ارسلوا أرجو الى إلى الكعبين فمن يبين لأين الكعبين أو أين الكعبان العظم الناس في أسفل الساق طيب والمرفق انت هذا متاكد طيب, طيب توصل الرجل الى الكعب والكعب داخل في الرجل ولا لا داخل في الآية الكريمه وارجو لكم فيها قراءتان وارجو الكثير وقراءة بالنص وأرجو لكم وأوجه الثالة الآن إلى أهل العلم بالنحو إذا قلنا ارجلكم صارت معطوفة على ها؟ على وجوهكم يعني واصلوا ارجلكم وحينئذ لا إشكال في الآية إذا قلنا وأرجلكم إذا قرأنا لكم فما هي قراءة أخرى سبعية والشماتة فعليه فأب واحد يقوم واحد يقوم من نعم تفضل على رؤوسكم يعني وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا ها وابرجلكم يعني امسحوا برؤوسكم وبأرجلكم ها طيب اذا يكون المعنى لان المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في العامل يكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وبارجلكم كذا اذا تمسحوا يعني وش ومعنى معصوفة على على رؤوس يعني حدد الحكم بمقتضى اللفظ ما هو بحسب ما تعرف أنت الآن تقصد جديك ما في إشكال لكن إذا قلت انسحوا برؤوسكم وأرجلكم حدد الحكم بناء على هذا هذه القراءة يا جماعة خلوة انتفاهم مناقشة هذه والمناقشة هذه للجميع لكن هو سيكون نائبا عنكم كلكم نعم هنا وأرجلكم بالكسر يعني وامسحوا بأرجلكم هنا إذن يا رجل اذا فتكون الرجلان ممسوحتين ها يا أخي هذا كلام الله عز وجل هو اللي قال تمسعوا برؤوسكم وأرجلكم تكون رجلين ممسوحة كذا وهل أنت تفعلها كذا طيب استر. أنتم توافقون على أن تكون أرجلكم معطوفة على رؤوسكم وتكون الرجلين ممسوحة طيب يا جماعة لا يجب أن نقول نعم هذا, هذا مدلول كلام ربنا عز وجل أن تكون الرجل ممسوحه امسحوا برؤوسكم وارجلكم اقول أقول ائتني بزيد وعمر يكون عمر مأسين به ولا لا طيب ائتني بثوب وكتاب يكون كتاب مأسين به ولا لا طيب امسح برأسك ورجلك تكون الرجل ممسوح دعونا يعني نأتي بالحكم على حسب الله لكن يبقى العمل مع هذا المدلول يبقى مشكلا لان عملنا اننا نرف ونعتقد ان الانسان لو مسح رجله بدلا عن رصدها لم يصح وضوءه فكيف يلتائم هذا مع مدلول الآية الكريمة نقول في الجواب على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فما, فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من تفصيل لمجمل أو فعله من بيان لمجمل فإنه يفسر به القرآن دعونا نتأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تضهير رجلي نجد أنه إذا كانت رجلاه مستورتين بالخفاف والجوارد ماذا يسمع يمس واذا كانت الرجلان غير مستورتين بذلك يغسر فنقول ننزل آية الكسر او الجر على حال الرجل اذا كانت مستورة بالخف او بالجوارد وقراءة النص أرجلكم عطفا على وجوهكم ها إذا كانت مكشوفه إذا كانت مكشوفة والسنة تبين القرآن فنقول إن قراءة الفس ها في حال الغسل وذلك إذا كانت دجل مكشوفه وقراءة الجر إذا كانت مستورة بالخف او الجوارب <تصفيق> تمام اذا يكون في القرآن دلالة على جواز المس على الجوارب والخفين وكذلك السنة قد دلت على جواز المس على الجوارب والخفين وقد انشدوا في ذلك بيتين جمعوا فيهما ما تواثرت في السنة ومنه المس على الخطبين وهذان البيتان مشهوران عند كثير من الطلبه او محفوظان عند كثير من الطلبه فمن الذي يحفظهما في بيتان جمع فيهما بعض ما تواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد قوله ومسح خفين فقد تواترت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين في الوضوء انتبه اذا كان الانسان جنبا فكيف يتطهر قال الله تعالى وان كنتم ذنبا فتطهر ولم يبين شيئا اكثر من قوله فتطهروا اذا فالجنب يغسل جميع جسمه يغسل جميع جسمه مرتبا او غير مرتب غير مرتب يعني لو غسل رجليه قبل رأسه جاه يواهد علي جنابه مثلا يبي يغفر فبدأ بالرجلين قبل الرأس يجوز للأ يجوز طيب انغمس في ماء يعني نول الاختفال وانغمس في الماء وخرج يصح للأ يصر نحن معلوم لا بد من لان الله تعالى قال ان كنتم جنبا فاطهروا لكن قد يقول قائل ان الله قد اتطهروا والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اغتساله يبدا فيتوضا ثم يحثو على راسه الماء ثلاثا ثم يغسل بقيه بدنه أفلا يمكن أن يقال إن هذا الإجمال أو الإطلاق الذي في الآية يجب أن يحمل على ما فصلته السنة وبينته نقول نعم هذا وارد وهو إيراد قوي أن يقول القائل القرآن أجمل الطهر والسنة فصلت وبينت سيحمل المجمل على المفصل وهذا كما قلت إراد قوي ومنهج أصولي لكننا نقول إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصير في قصة في نقص الماء عليها حتى وجدوا الماء مع امرأة مشركة وجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة واستقوا واستقوا الابل وكان فيهم رجل في الصحابة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القول فقال ما منعك أن تصلي معنا قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك خذ هذا فأفرغه على نفسك ولم يقل افعل كذا وكذا في اغتسالك. يدل هذا على أن الجنب لا يلزمه ترتيب تناعا التيمم إذا عدم الإنسان الماء فإنه إيش يتيمم قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائض أو لامس من الساعة فلم تجد ماء فتيمموا سعيدا طيباً, طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فاذا لم يجد الإنسان الماء فانه يتيم وكيف يتيم يضرب التراب بيديه او الارض وان لم تكن ترابا ويمسح وجهه كله ويديه الى, إلى اين الى المرافق لا الكفان فقط إلى يعني الكفان فقط لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط قال الله تعالى والسارق والسارقة فقط وأيديهما ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف طيب التيمم يختلف بالنسبة للحدث الأكبر وهو الجنابة والأكبر أو لا يختلف لا يختلف ولهذا قال عز وجل فتيمموا سعيدا طيبا بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى وفي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم دليل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب إليه بعض العلماء انتبه يا التيمم مطهر وليس مبيحا الفرق بين القولين الذين قالوا انه مبيح يقولون انه مقيد بالزمن والنوع كيف مقيد بالزمن والنوع يقول مثلا اذا تيممت للصلاه وخرج الوقت بطل تيممك اذا تيممت للنافله لا تصلي فريضا لأن نوع الفرائض أعلى من نوع النوافذ لكن الصحيح أن التيمم مطهر، وعلى هذا إذا تيممت للنافلة فصل به الفريضة إذا تيممت في وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تحدث فإن التيمم لا يبطل ولهذا يمكن أن نصلي بالتيمم الواحد كل الصلوات الخامس لو تيمم رجل يسعاد الفجر وبقع على طهارتي إلى الظهر، ثم جاء العصر ثم جاء المغرب ثم العشاء وهو لم ينتقد لم تنتقد طهارته فإن فإنه يصلي كل الصلوات دقيقة لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا وجد الماء فانه اذا وجد الماء فلا بد ان يستعمله ان كان تيممها عن جنابه ثم وجد الماء وجب عليه ان يغتسل والدليل على ذلك حديث عندكم الجواب حديث عمر بن حصين الذي ذكرناه انفا فان هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل لما جاء الماء وكذلك أيضا حديث أبي هغيرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر صنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فعلى هذا نقول إذا وجد الماء أو برئ من المرض وجب عليه إعادة الطهارة لو أن مريضا صار عليه جنابه وقال وقال له الأطب بان الغسل يضر ماذا نقول له تيمم تيمم الرجل وصار يصلي، ثم شفاه الله تعالى من هذا المرض يجب أن يغتسل نعم يجب أن يغتسل لأن هذه الطهارة موقفة طيب إذا قدر أن رجلا لم يجد ماء ولا ترغب مثل أن يكون محبوسا وماسورا على سريره أو ما أشبه ذلك ماذا هل نقول أصبر حتى تقدر على تخيمهم أو, أو الوضوء أو نقول صلي على حسب حالك نقول صلي على حسب حالك لان الوقت اهم شروط الصلاه صل على حسب حالك قال أصلي ما توضات ولا تيممت اقصد على حسب حالك وهذه مساله يبارك الربيق يجب ان تنتبه لها بالنسبه للمرضى كثير من المرضى في المستشفيات لا يكون لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب ولا يستطيعون التيمم وربما يكون في ثيابه النجاسه فتجد الواحد منهم يقول أصبر حتى يعافين الله عز وجل وتوضى وأرسل ثيابي وما أشفى نقول لهذا إن تأخير الصلاة حرام عليك وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي فالواجب أن تصلي على حسب حالك ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إذا ولو كان ليس عندك ماء تتوضا به ولا يمكن أن تتيمم صلي على حسب حالك طيب من أهم إقامة الصلاة المحافظة على ستر العورة المحافظة على ستر العورة فإن الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبس ثيابه لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على سفر عورته وعورة الرجل كما قال ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة او من السرة الى الركبة ها ما بين السرة والركبة ولا من السرة الى الركبة طيب اصح ما بين السرة والركبة تفضل طيب ما الفرق بين العبارتين نال صورة الى رتبة تعني ان ال العورة إلى تعدلت رتبة ثابتة بين الصورة ما بين الصورة ورتبة تعني ان الامر النهر جاي إذا ما هو واضح لا طيب رتبة لاني وراء عن من العورة نعم ومن السرة إلى الركبة طيب الفرق بينهما إذا قلنا ما بين السرة والركبة فالسرة والركبة ليست ليست من العورة وإذا قلنا من السرة إلى الركبة فالسرة عورة والركبة ليست لا ليست بعورة هنا. لان الى لانهم يقولون ابتداء الغايه داخل وانتهاؤها غير داخل وعلى هذا نقول من السره الى الركبه معناه ان السره داخله في العورة والركبه خارجه وعلى التعبير الاول ما بين السره والركبه تكون السره خارجه كذلك كما ان الركبه خارجه هذه عوره من الرجل البالغ والانثى غير البالغه طيب تسبيح ماذا كنت تقولين هذقوش وايش الاصح ثانيًا عوره المراه الحره البالغه الحره البالغه يقول العلماء كلها عوره الا الوجه هذا مشهور من مذهب الامام احمد عند اصحابه أن كل المرأة الحرة عورة إلا وجه لكن إذا كان حولها رجال من أجانب لا يحل لها كسب وجه عندهم وجب عليها أن تغطي الوجه طيب يقولون عورة الصبي الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين عورته الفرجان فقط يعني القبل والدبر وعلى هذا فالفقد عند هذا الصبي الذي من سبع إلى عشر الفقد ليس بعوره واضح وما فوق الفرجين أيضا ليس بعوره بالنسبه للذكر الذي عمره من سبع سنين إلى عشر لكن هل يمكن أن يصلي الصبي الذي عمره من سبع سنين إلى عشر ها يمكن قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبنائكم بالصلاة يسبع واضربهم عليه العشر هل يمكن أن يكون إماما أين يمكن أن يكون إماما يكون إماما لصبيان مثل واضح يكون إماما لرجال بالغين كذلك يكون إماما لرجال بالغين ففي صحيح البخاري أن عمرو بن سلم الجرمي أما قومه وهو ابن ست أو سبع سنين أما قوم قبيلة وله ست أو سبع سنين لأنه كان أقرأهم لأنه كان أقرأهم طيب كما أقسم العروه الآن ثلاثة ما بين السر والركبة وجميع البدن إلا الوجه والفرجاء القبل والذبور ولها يقولون إن العورة مغلظة ومخففه ومتوسط يجب أن تستر العورة بثوب طاهر مباح لا يصف البشرة انتبه للشروط بثوب طاهر مباح لا يصيب البشره طيب اذا كان الثوب نجسا لا يجوز ان تستر به العوره ولو صلى به الانسان فصلاته باطله لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحاب ذات يوم وكان عليه الصلاة والسلام يلبس نعليه في الصلاة فجاءه جبريل فأخبره أن في عليه أدن فخلعهما وخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف من صلاة قال ما شأنكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أثاني فأخبرني أن فيهما أدن فخلعتوهما وهذا يدل على أن الانسان لا يجوز أن يلبس شيئا نجس وهو كذلك ولكن لو أن أحدا صلى بثوب نجس وهو لا يدري أنه نجس فصلاته صحيحة مثل أن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى فصلاته صحيحة الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن سنا أعطنا والحديث السابق لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستانف الصلاه واضح يا جماعه طيب لو انك علمت بالنجاسه وانت تصلي بنجاسه الثوب وانت تصلي ماذا تفعل نقول ان كان يمكن ان تخلعه مع بقاء العوره مسوره فافعل مثل ان يكون اللي... مثل ان يكون عليك ثوبا أعلاه ما نجس والثاني طاهر فهنا بكل سهولة تقلع الأعلى وتستمر في صلاةك أما إذا كان لا يمكن أن تقلعه إلا بانكشاف العورة فيجب عليك أن تنصرف من صلاتك وأن تلبس ثوبا آخر قلنا يشترط أن يكون مباحا وش ضد المباح ضد المباح المحرم ومن المحرم ان يلبس الرجل ثوب حرير فان الحرير محرم على الرجال فاذا صلى الانسان بثوب حرير فانه لا تصح صلاته لانه غير مأذون في لبسه غير الحر الشيء مثل المغصوب والمسروق والثوب الذي فيه التصاوير فانه لا تحل الصلاه فيه طيب الشرط الثالث الشرط الثالث الا يصف البشره يعني الا يكون خفيفا بحيث ترى من ورائه لون الجلد ما ظل الجلد لون الجلد وهنا نقف لننبه على مساله خطيره يفعلها بعض الناس في ايام الصيف يلبس ثوبا خفيفا وسروالا قصيرا تجد السروال مثلا الى نصف الفخذ والثوب خفيف جدا يرى من ورائه لون الجلد فإذا صلى الإنسان على هذا الوجه فصلاته باطلة لأنه لم يتم استفر استفر لابد أن يكون بتوقي صفيق هذاني هذاني أمران نبهنا عليهما من إقامة الصلاة وهما الوقت أعظم ثلاثة الوقت والطهارة والسفر اي نعم. وياتي ان شاء الله تقي الكلام على ما يحصل به اقامه الصلاه لان الاخوه يشيرون الينا بان الوقت قد انتهى نعم نعم طيب يا شيخ خليها اكتب السؤال اكتب السؤال الله والسلام على عشق الأنبياء المؤسسين بحسن المرحمد وعلى آرض آل المصرح في أجمعين اللهم سنعر سنعر سكر الضمير الشيخ نفعنا الله لما سمعنا وعلمنا ما يفعونا آمين يقول السائل تعهو القليل يزينه بعد الثور ربنا ودك الحمد بعد قياه من البقوع يزيد الشكر جعال مبارك فالحالي مبارك في في لا شك ان التقيد بالاذكار الواجبه هو الافضل فاذا رفع الانسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد ولا يزد والشكر لعدم ورودها والصفه الوارده في هذا المكان او الصفات الوارده في هذا المكان اربع ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذه الصفات الاربع تقولها لكن لا جميعا ولكن تقول هذه مره وهذه مره يعني في بعض الصلوات تقول ربنا ولك الحمد في بعض الصلوات تقول ربنا لك الحمد وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد وفي بعضها اللهم ربنا ولك الحمد وأما الشكر فليست واردة فالأولى تركها وأما الزيادة على ربي اغفر لي وارحمني بين السجدين فكما قلت حافظ على ما ورد في هذا الجلوس وإذا زدت فلا حرج نعم وغيره الشيخ. الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما حكم الحلف بغير الله تعالى مع ان النبي غير عنه انه قال افلح واليه من نعم الحلف بغير الله عز وجل مثل ان يقول وحياتك او حياتي او والنبي <تصفيق> أو والسيد الرئيس أو الشعب أو ما أشبه ذلك كل هذا محرم بل هو من الشرك لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك لكن لما كان هذا الحال لا يعتقد أن عظمة المحنوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركا أكبر بل كان شركا اصغر فمن حلف بغير الله فقد اشرك شركا اصغر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا تحلف بغير الله ايا كان المحلوف به حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو, أو, أو من دونه من الرسل من الملائكة أو البشر أو من دون الرسل لا تحل في شيء سوى الله عز وجل أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه من إن صدق فهذه الكلمة وأبيه اختلف الحفاظ فيها فمنهم من أنكرها وقال لم تقفح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع لماذا لأن المعارض لا بد أن يكون قائما وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يتفت إليه وعلى القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك ان هذا من المشكل والنهي عن الحلف بغير الله من من الواضح فيكون لدينا محكم ومتشابه وطريق الراسخين في العلم في المحكم المتشابه ان يدعوا المتشابه وياخذوا بالمحكم قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هنا مكتابة.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 الشرك في حقه وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد، ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة ان صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام صار الواجب علينا ان نأخذ بماذا بالمحكم وهو النهي عن الحلف بغير الله ولكن يقول بعض الناس ان الحلف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب علي ان ادعه فما الجواب نقول ان هذا ليس بحجه بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه واذكر انني نهيت رجلا قال والنبي يخاطبني بشيء ما أدلئ نسيته الان قال والنبي فقلت يا أخي كلمة والنبي هذه حدث بغير الله ولا تصح حرام قال والنبي لا أعود لها طيب هو قال قالها على أساس أنه بأكد أنه لن يعود لها لكنه تجري على لسانه فنقول حاول بقدر ما تستطيع ان تمحو من لسانك هذه الكلمه لانها شرك والشرك خطره عظيم ولو كان اصغر حتى ان شيخ اللسان رحمه الله يقول ان الشرك لا يغفره الله ولو كان اصغر وقال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب من ان احلف بغيره صادقا قال الشيخ الإسلام وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة نعم يقول السائل ما حكم ما نراه كثيرا مع حكم الطبع أو الاختراع وما هو حكم عدل بيع الذي يشترطه علم التصوير أو الناس أو الناس من نذيب إذا كان كتابا أو شريطا فهمته <تصفيق> واضح واضح وش معنى هذا السؤال نعم ها يعني يوجد ضمن النصوص كذا نصوص اين اي شخص اقرا الكتاب ان من على السريع مثلا عليه ماده دينيه حقوق الطبع بإذن طيب. حقوق محفوظة للمؤلف أو للطابع مثلا في الكتاب قال لي بعض الناس إن هذه العبارة فيها فائدة عظيمة وهي أنه إذا كانت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع يكون فيها حفظ الكتاب من التلاعب لأنه إذا بقي الكتاب مفتوحا كل من شاء طبعه كل من شاء طبعه فإن الناس في الوقت الحاضر أمانتهم ضعيفة ربما يطبعون الكتاب على وجه محرر، مغير، فيحصل في هذا ضرر على المؤلف وعلى الناس ايضا على المؤلف لأنه ينسب إليه الخطأ وعلى الناس لأنهم يفهمون من هذا المؤلف شيئا خطأا وإذا ك... وعليه فإذا كان المقصود بهذه العبارة حفظ الكتاب وسلامته من التحريف فإن هذه العبارة عبارة مشروعة ولا به. لأنه يقصد بها حفظ الكتاب اما اذا كان المقصود بذلك حفظ المشاركه في في الكسب من وراء هذا الكتاب فان هذا امر لا ينبغي لان لانه كلما نشر العلم كان أفيد للمؤلف وللطابع الاول وللمسلمين عموما أما بالنسبه للأشفقة فإننا قد تكلمنا في مع بعض الناس الذين يحتجزون أشفقة ويقولون حقوق الطب أو حقوق النفس أو النقل محفوظة للتسجيلات الفلانية وقالوا إننا, إننا نفعل ذلك لأننا خسرنا خسائر كبيرة من الأجهزة والعمال والكتاب وإذا صارت المسألة غير محفوظة صار أي واحد من التسجيلات الأخرى يأخذ هذا الشريط وينسخ منه مئات الألوف وتبقى علينا خسارة وإذا صح هذا التعليل فاني أقول إنه يجب على التسجيلات أو إن كانت يجب كلمة ثقيله ينبغي للتسجيلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النقل أو النس إلى أن تسترد ما أنفقت على هذا الشرير، فإذا استردت ما أنفقت فإنها تدع الناس أنصحون. فهمت من كلامي هذا ولا لا؟ ها؟ يعني مثلا إذا قدر أنها خسرت على هذا الشرير. عشر تلاف فإننا نقول إذا كسبت من ورائه عشر تلاف فلترخص للناس أن ينسخوا منه لأنها بعد أن ردت معهم فقط فلا خسرت عليها وحينئذ لا ينبغي لها أن تحتكر العلم وتمنع الناس من الانتفاع به بل اننا نقول انها اذا رخصت الناس بهذا ونشرت الشرائط من جهتها صار لها بذلك اجر على حسب ما ينتفع الناس بهذه الشرائط يبقى هناك سؤال اخر يتولد على هذا هل يجوز لمن اشترى من هذه الاشرطه التي كتب عليها حقوق النفس أو النقل محقوره هل يجوز أن نعطي أحداً ينصف على الشريط الذي اشتراه أو لا يجوز ما تقولون يعني مثل أنا اشتريت هذا الشريط من تسجيلات كتبت عليه أن حقوق النقل محفوظة وجاء صديق لي وقال لي أحب أن أنصف هذا الشريط هل يجوز لي أن وأختط لو في ذلك أم لا؟ طيب. الأم في تفصيل. يعني إذا كان على سبيل التجارة، فإنه لا يجوز. وبناء على هذا، إذا كان الذي طلب مني نفق هذا الشريط. لكن أخرى فإنها, فإنها يمكن لا يكون هناك وإذا كان الذي طلبه مني صديق لي يريد ان أن هناك به ويستمع انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن انسان يمكن وفي عدد تبين قراءه الايمان لا شك ان البكاء من خشيه الله عز وجل من صفات اهل الخير والصلاح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته ويكون لصدره ازيد كازيد المرجل وقال الله تبارك وتعالى ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فالبكاء عند قراءة القرآن وعند السجود وعند الدعاء من صفات الصالحين من صفات الصالحين والإنسان يحمد عليه والأصوات التي تسمع احيانا من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهر شيء يجده في نفسه ويسمع بغير اختياره وقد قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا بكى من خشية الله فإن صلاته لا تبطل ولو بان من ذلك حرفان حرفان فأكثر لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشعوا في الصلاة لا تبكوا في الصلاة بل نقول إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع أو مما استحضره إذا سجد لأن الإنسان إذا سجد يستحضر أنه أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد لا شك أنه يخشى ويحصل البكاء ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء ولكني أقول إن, إن البكاء من خشة الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به نعم نقول أستاذ إذا خرج جماعة من المسجد والإمام في تشهد الأخير فلن يبقل معموم الصلاة وإنما أقاموا الصلاة في آخر المسجد فهدعوا الصلاة والإمام لم يسلم. عن الصلاة فهل الصلاة، فأحرصتوا فاطلا. نعم، الأولى إذا جئت والإمام في التشهد الأخير وانت معك جماعة، أن لا تبدأوا حتى يتم حتى تتم الجماعة الأولى، لأن لا يجتمع جماعتان في مسجد واحد في أنو واحد. ولكن لو فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى. لا يشوشنا عليهم فلا بأس بها وننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى وهي ما إذا جئنا إلى هذا المسجد أو إلى غيره ونحن لم نصل صلاه العشاء الاخره ووجدناهم يصلون صلاه التراويح فإننا ندخل معهم في صلاه التراويح في نية العشاء ثم إن كنا مسافرين فإن نسلم مع الإمام في صلاه التراويح اذا كنا قد صلينا الركعتين وان كنا مقيمين فاذا سلم الامام اتينا بما بقي من صلاه العشاء ولا نقيم جماعه اخرى لصلاه العشاء لانه لا ينبغي ان يكون جماعتان في مسجد واحد فان هذا عنوان التفرق حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في القوم قال ما منعكما أن تصليا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما لئلا يحصل التفرق. وقال إنها لكما نافلة فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة الترويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الإنسان يصلي بين يمشي بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام فإن ذلك لا يؤثر على المصلين لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه حتى لو كان الذي يمر نساء فإن ذلك لا يؤثر عليه ولكن هل يأتم هذا المار أو لا يأتم؟ الصحيح أنه لا يعتم ولكن إذا كان يخشى من التشويش على المصلين فينبغي أن لا يتجاوز لا سيما إذا كان تجاوزه ليس لحاجة نعم نقول السيد من إذا فاتف على المعروف تكبيره من صلاة الجناس نعم وقيل عليك بعض الناس ما عمل ناس انهم يسلمونا في الصلاه على اليمين وفيما حكمها اذا جاء الانسان والامام يصلي على الجنازه بعد ان فاته تكبيره او تكبيرتان فلا اعلم في هذا سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون اذا فاتك شيء من التكبير ان كان ذي الجنازه بقيت فأكمل ما فاتك وسلم وإن رفعت الجنازة فما هو المعروف أنه من حين أن يسلم الإمام ترفع فإنك بالخيار إما أن تسلم مع الإمام وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات ولكني لا أعلم فيها لسنة ومن اطلع على سنة بذلك فليس إثنا بها جزاه الله خيرا نعم يقول الساعد أن يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وما هو نعم يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة والمساجد الثلاثة هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ودليل ذلك عموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين ولو قلنا إن المراد بها المساجد الثلاثة لكان أكثر المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية لأن أكثر المسلمين خارج مكة والمدينة والقدس وعلى هذا فنقول ان الاعتكاف جائز في جميع المساجد واذا صح الحديث انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه اذا صح هذا فالمراد الاعتكاف الاكمل والافضل ولا شك ان الاعتكاف في المساجد الثلاثه افضل من غيره كما ان الصلاه في المساجد الثلاثه افضل من غيره فالصلاه في المسجد الحرام في مئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة. نعم، هذا فيما يفعله الإنسان في المساجد، في صلاة الجماعة في الفريضة، وفي صلاة الكسوف، وكذلك تحيه المسجد، وأما الرواتب. والنوافل التي تفعلها غير مقيده بالمسجد فصلاتك في البيت أفضل ولهذا نقول في مكه صلاتك الرواتب في بيتك افضل من صلاتك اياها في المسجد الحرام ونقول كذلك لمن في المدينه صلاتك الرواتب في بيتك افضل من صلاتك اياها في المسجد النبوي لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال وهو في المدينه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته أما الترويح فإنها من الصلوات التي تشرع في المساجد لأنها تشرع فيها جماعة نعم